بسم الله Morton, فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاب نَطَرْتُ فِي ثَرِيَا وَوُجِدَ إِلَيْكَ بِجِذْرِ النَّخْلِ الَّذِي سُطِقَ جَنِيًا فَقُولِ وَالشَّرْدِ وَالْقَرِيَ عَيْنًا فَقُولِ وَالشَّرْدِ وَالْقَرِيَ فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَخَلَّا فَقُولِي إِنَّا نَصْنُهُ فقولي إني نذرت لرحمن به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريئا كيف نكلم وينكال في المهد صبيا إِبْقَىٰ نَهْمَهُمْ وَإِبْقَىٰ أنزلهم يوم الخسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة نبي إبراهيم إنه كان صديق نبي إذ ق يا ربي إنه كان بي حفيا وأغتزلكم وما تدعون زالون <تصفيق> وَاسْوِلَّ لَنَا نَجَا وَنَعِينَا وَوَهَبَنَا لَهُم مِرَاخًا فِينَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانًا خُضْرًا وارقر في الكتاب ووا Can I? 6 naguke não ذا <تصفيق> توصلنا so on about صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جن لو مرضوا في غاب جرسوم ورشيء تلك الجنة التي نورس من عباد دِينا امنا شانا وما اناء من الا الا بامن والتماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصقبر لعبادته هل تعلم من قضية، ثم نجد الذين تطوا نذو الظالمين فيها. Uh, Amen. Yeah. اِمَّا اللَّذِينَ عَذَّبُوا وَإِمَّا مَنَعُوا فَسَيَعْلَمُونَ مَن هُوَ الشَّرُّ مِمَّا والباقيات الصالحات خيرون عند ربك ثوابا فَأَنتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَنَا نُؤْتَجَنَّمَا لَهُ وَعَنَدَا أَفْطَرْنَ عَلَى الْغُرْبَةِ لا خذ عن درح كلا سنتوب ما يقولون أنا مذلهم من العذاب. سَخْرُهُ مِنهُ دُونَ إِلَّانِ آلِمًا تَعْلَمُهُ بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا ألم ترى جل وليب إنما نعبد الله رضا يوم نحصل المدلكين ورداء لا يملكون الشفاعة إلا من استخذ لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماء تفتح فرنا منه وتشق الأرض وتخيل جبالها. وعد... إن الذين آمنوا é o não não